بوك تو سبعون سبعون نشتو ساكا الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء ساكا تليدا ببوشيته هل تحب أن تدخن؟ هل ли да танцувате. هل ли да се прошетате؟ هل сакам да пушам. أحب أن, أدخن. أحب أن أدخن. هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ طيب هو يريد شعلة نار واللّع. هو يريد شعلة نار. Сакам да се напијам нешто. Ухебу ан аشرб шејан. Ухебу да аشرб шејан. Сакам да јадам нешто. Ухебу да аакол шејан. Ухебу да Сакам малку да се одморам. Ухебу ан арипа носи калилан. أحب أن أريح نفسي قليلا ساكم داف أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا ساكم داف زامولام أحب أن أطلب منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئا سأكمل دعوتكما لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. شتى سكتي مولم؟ عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ سكتي لقهوة. هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ إلي بوكي ساكة چاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ ساكامي داباتوامي ناكي دوما نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت ساكة لتاكسي Хел такси, сајарата ќра? Хел ту такси? Ие, сакате да телефонирате. Ју ридуна ан јаттасилу биттелефон. Ју ридуна ан јаттасилу биттелефон. За текстовите и книгите посетете ја страната www.book2.de.